غابوا وهم في الآخرة هم الاخرون وان ذكركوا لقول قل انا من الذين حكي من عليهم إلَّا الرُّسلِ أَهْلِهِ إِنَّنِي أَنَّسْتُ نَارًا سَأَتِي قُمْ إِنَّهَا laâme la compétence حسن بعد سوء إن في غفر رحيم وأذخ الياذة في جيبك تخرج بيضاء. عُرُومٌ مُّبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَعِقَنَهَا أَنفُسُهُمْ قُلْ مَن كَيْفَ كَانَ وَنَقَلَّدَ آتِينَا الْذَّوْدَ وَزُلِيمَانَ عِلْمًا قال ما نزود فقال يا أيها الناس لمنطق الله ووتنا من كل شيء. وَأُشِيرًا لِسُلْمًا مَا مَجْنُودُهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَقِيدَ فَهُمْ مُذْعِنُونَ حَتَّى إِذَا أَثْمُوا يا anhãg năm luது khổ mà xa cứ nào cũng وتمطاو كونتم كون وجدتها وقوما يكجدون للشمس من دون الله وذين لهم الشيطان أعماله وذين لهم أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا اللواء <تصفيق> تم أمرا ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهل يا أذي الله وكذلك يفعلون وإن بل <تصفيق> can be. إِنَّ رَبِّيَ غَنِي لَن لَن هَذِهِ الخُصُّ صُرْحًا فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيْتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيهِ مَا شَهِدْنَا Surah <laughs> al aren't you? والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أين يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك kim طير <تصفيق> وقع الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لهم دابة من الْأَرْضِ تكلمه أخرجنا حق بها الماء، قال كذبت بعياطي ولم تحط. And um.